زعم الذين كفروا الذين يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم ثمّ بما عملتم وذلك على الله يسير فأأمنوا بالله ورسوله اللهم بما تعملون فبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التواب ومن يؤمن بِالْحَقِّ ويعمل صالحا يكفر, يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع رسول فإنت توليتم فإنت وليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عظيم له أدرى نظيم فاتقوا الله مستطعتم وسمعوا وأطيعوا وأفقوا خيرا لألوفكم وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وعرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم